سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 Allahu akbar Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman, Ar-Rahim Malik yawm al-Din Iyaka na'bud wa Iyaka na'istayin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجو يومئذ خاشع عملا ناصبا تصلان رحايا تسقى من عين آنيا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمى